بعن فاطمة ازور كربلاء، آه كربلاء للكرة الأرضية نبضها، كربلاء للكرة الأرضية نبضها، تنزلي عليها السماء قبل أراضيها. تنزلي عليها السماء تقبل أروضها الكعبة بيها الطوف وتأدي فروضها جنتون عرضوا السماء وتبعروضها جنتون عرضوا السماء وتبعروضها سؤال ينطرح Answer zure luxe karbellet, suahalien toch? aro, vleus, ma, azure, azure, karbellet, nia, bij, aan, faat, mij, azure, karbellet, nia, أنوي صلاة الضمء أنوي صلاة الضمء كرب مو اي بشر يتوفق لها يتوفق لها يجز عليك حسين يلا تدخل لها يجز عليك حسين يلا تدخل الها زيانة بيع للتال تقيتنا بسجلها زيانة بيع للتال تقيتنا بسجلها وشف ابو فاضل يجي وقع الها ايه وشف ابو فاضل يجي ووقع الها هلا هلاب زائر نسمع نداء النحر هلاب زائر يومي بجفوف القمر هل هلاب بزائري نسمع نداء النحر هلاب زائر يومي بجفوف الزكربة الجور ونعمل يا بعث زور كربله ونوي يلا ذوب ذوب بعشق الحسين هزور كربله يا با علي زور كربله Hai. وبوقت كل الدنيا سكتة هي صحيح هي صحيح هالروايه مسنده عدنا وصحيحه هالروايه مسنده عدنا وصحيحه زور الله بعار يا زاير ضريحه زاير ضريح العرش من توصلي بكربله ضريح العرش توضا واسجد اله زور كربلاء يا عن فاطمه ايه ازور كربلاء وين صلاة صلى وينك وينك ازور قاليه ويرتل بها الكتاب بها الكتاب الذهب يتمنى يصير بكربله تراب بكربله تراب حسين من يسمع جتله الكربله حضاب الكربله حضاب يعوف شي يركل على الباب يركل على الباب يركض على الباب كريم النفس يفرح نطوب حضرته كريم النفس بدايه سفرته يا يا باع فاطمه الله يعلي شانكم بجاه الحسين على هالمجلس هذا عمي ازور كربلاء بي هلكت ابي هلكت ابي هلكت ابي هلكت الذهب هلي هلي يتمنى يصير بكربله تراب حسين مين يسمع جته Kerbe Lachbach, jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf jezelf من يالك على العشق يا الله من يالك على الخدمة الله لا يحرمك إن شاء الله عمي أزور كربلة أزور كربلة نيابة عن فاطمة أزور كربلة وصلاتهم أزور كربلة نيابة عن فاطمة Hey, minnaar, wat ga je inrichten? Ik wil alles in mijn verbeelding. Terrein als een Karbala. Minnaar, wat ga وبعد راق ضا زي مر على بالي بعد مر على بالي وصوتها مني تصيح ماظل بعد غالي صوتها تصيح بعد غالي ويني فاطمة هاي الارض ينسمع ونين والله فاطمه علمه علم الارض والضلع عز الله يا حن فاطمه تماما وان وصاله دخل ظريحة انسى كل شيء انسى كل شيء كل شيء كون موك ناسة ظريحة صير امشي صير امشي من نريد له لي أحس بالجو امشي من نريد له لي أحس بالجو امشي أندعي من حاضرتك شيلون عشي أندعي من حاضرتك شيلون إلي أمنية محلفة بخوم الحسن <تصفيق> شين الأمنية؟ الصحيح على باب الصحيح ربي لا تحرمنا خدمة فاطمة ربي لا تحرمنا نظرة فاطمة ربي لا من البكاء على فاطمة